قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنهم مشركون وأنهم كافرون بالآخرة وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة وعدم إيتائهم الزكاة سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين كما قدمناه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على المعاصي جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقررا له ما سلككم في سقر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 وعدم إطعام المسكين وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين ونظير ذلك قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم بين سبب ذلك فقال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 الأجر جزاء العمل وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنة وذلك الجزاء غير ممنون أي غير مقطوع فالممنون اسم مفعول منه بمعنى قطعة ومنه قول لبيد بن ربيعه في معلقته لمعفر فهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها فقوله ما يمن طعامها أي ما يقطع وقول ذي الإصبع إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنوني وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أجرهم غير ممنون نص الله تعالى عليه في آيات أخرى من كتابه كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وقوله تعالى في سورة التين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقوله تعالى في سورة هود وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فقوله غير مجدود أي غير مقطوع وبه تعلم أن غير مجذوذ وغير ممنون معناهما واحد وقوله تعالى في صاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي ما له من انتهاء ولا انقطاع وقوله في النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهور خلافا لمن قال إن معنى غير ممنون غير ممنون عليهم به وعليه فالمن في الآية من جنس المن المذكور في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومن قال إن معنى غير ممنون غير منقوص محتجا بأن العرب تطلق الممنون على المنقوص قالوا ومنه قول زهير فضل الجياد على الخير البطاء فلا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا فقوله ممنونا أي منقوصا وهذا وإن صح لغة فالأظهر أنه ليس معنى الآية بل معناها هو ما قدمنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط لأنه تعالى قال قل لا لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ثم قال في اربعه أيام أي في تتمه اربعه أيام ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين فتضم اليومان إلى الاربعه السابقه فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما سته أيام وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله في الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع الآية وقوله تعالى في قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو وقوله تعالى في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية إلى غير ذلك من الآيات فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام بأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام. لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة، ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله: قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى، فقضاهن سبع سماوات في يومين، لكان المجموع ثمانية أيام. وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحه بأنها ستة أيام. فعلم بذلك. صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه أيها المستمع الكريم ندعو إكمال تفسير الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته